بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الامل الاكرم على خاتم النبيين المرسلين طيب مصطفى العالمين نبينا محمد من سلك سبيلهم من ترع منجوا في من بعد فهذا مجلس جديد من مدارس شرعنا ابتداء من المحاورة الماضية في كتاب الصلاة وانتهينا من الحديث عن حكام الأهدان والإقامة وهذا الدرس هو الباب الثاني من أبواب كتاب الصلاة وهو باب شروط الصلاة شروط صحفة الصلاة هذا الباب من الأبواب التي يجد أيضاً على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وذلك لأن الصلاة يهاجد أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى, صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وكيف صلى, صلى الله عليه وسلم هذا ساكي في باب التفصيل هو باب صحة الصلاة ولكن قبل الدخول إلى الصلاة لا بد أولا أن نهتم لتحصيل شروط صحة الصلاة وقد عرفنا الشرط قبل ذلك وذكرنا الفرق بينه وبين الرؤون فالشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الشرط ما يلزم من عدمه العدم يعني من عدم العدم يعني فتوقف عليه صحة العباد الشرط فتوقف عليه صحة العباد فإذا عدم الشرط بطلة العباد إذا عدم الشرط 굳 قال ما يلزم من عدمه يعني العدم الشرط العدم يعني عدم صحة الإيه؟ العبادة فمثلا إذا قلنا أن الصلاة شرطها الوضوء أو الوضوء شرق صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا, إلا بالوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقمر الله الصلاة فأحدكم إذا حتى يتوضأ حتى يتوضأ فإذا الصلاة تقمر إلا بالوضوء ولا يلزم من وجوده الوجود يعني إذا يلزم من وجود الوجود؟ يعني واحد توضأ هل يشترط إذا توضأ أن يصلي؟ أم قد يتوضأ ليطلع في المصحف؟ قد يتوضأ ليذكر الله عز وجل؟ قد يتوضأ ما يلزم من عدم العدم كيف نقول إذا العلم صحيح؟ ولا يلزم من وجوده الإيه؟ إيه الوجود؟ طيب إيه الفرق بينه وبين الذوق؟ واحد بقى ذكرنا الركن والبس ايه في الصلاه في العباده ايه اللي الركن من ماهيه الشيء من ماهيه الشرط يكون خارج العباده يبقى خارج العباده يعني مثلا لو قلت التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه ام شرط من شروط صحه الصلاه ركن الركوع ركن. ركن. ركن. السجود, ركن. ركن. السجود. ركن. الوضوء شرط, شرط. واضح الكلام؟ طيب هذا يسمى التعريف الشرط طبعا يعني كما قلت لك إن الورق أو المذكرة بتجمع لك ما يتعلق بالمنار وغير المنار ولذلك الاهتمام بالأسئلة على هيئة الصلاة والجوال وإذا كانت تم زيادة في المنار أو في المذكرة سننبه كما تعوى ذكر شروط صحة الصلاة قال وهي 9 الإسلام والعقل والتنميز وقد تكلام عن نظر الصفات ولكن ذكرتك بها مرة ثانية في المذكرة الشرط الأول هو إيه؟ إيه طب خرج بقول الإسلام قرر من؟ الكافر الكافر لا تصحي من ولا تقبل من الصلاة لأنه ليس من أهل الإعجاب والعائل الكفر يحبط العب والشيف يحبط العب والذين على هذا قول الله عز وجل وما من عمر تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله اذا اول شرط لصحه الصلاه ليس الشرط الثاني العقلي خرج بالعقل المجنون فالمجنون لا تجر عليه الصلاه ولا تصح منه لانه ليس لاهل التكليف لانه ليس له التكليف من شروط التكليف يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الثلاثه عن المجنون حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يهتلم وفي نرزه حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وعن المجنون حتى إيه؟ يعقل ويرحق به من زال عقله بإخناء أو غيوبة فلأرمر بقضاء ما فاته من صلوات يعني واحد مثلا جاءت غيوبة الملكبت أو غير ذلك من الغيوبات وظل يعني عدة أيام في الغيوبة فهذا جمهور العلماء أنه لا يجب عليه لإذ قضاء لأنه أشهد منه بالمجنوب أما من, من أخذ بنجا أو تعاطى بنجا لعملية جراحية وفتته صلاة أو صلاتين أو نحو ذلك حتى لو فاتهوا على رأي بعض العلماء يوم بكامل يعني حتى لو يوم كامل فبعض لأنك من الغيروبة إلا ثلاثة أيام مثلا نحو ذلك لكن الصلاح أنه ليس هناك طابط لمسائح تحت ذلك بالثلاثة أو بالخمسة أو نحو ذلك لكن إذا طعفت بنت فإن أكثر العام يقولون بالقضاء إنه إذا فاتوا الصالة أو الصلاطين أو نحو ذلك فإنه يغطى أما إذا طالب به الغيبوبة فإنه لهم بالقضاء لأنه أشبه جميعين أشبه من المجد الشرط الثالث وهو شرط التمييز شرط التمييز يعني الصلي وقلنا بكده لنسي من التمييز على مزل الحنابة عندنا إذا هو كم سنة؟ عشر صح ده ليس من البلوغ ده بعد البلوغ كمان <تصفيق> سبع سنوات سبع سنوات سن التمييز سبع سنوات التمييز ان هو يعرف ياخد ويدي في الكلام يعقل وخياره فيكلمه بمعنى التمييز والاستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم امور اولادكم بالصلاه ايه بسن بسن <تصفيق> فحدد ايه التسام فسن التمييز عندهم السن دي بالنسبه لي الماده طبعا سواء بقى في سنين او أكثر او قل قررنا انه لم يبلغ فلا يجب عليه الصلاه لازم عليه ايه الصلاه لانه ليس من اهل التكليف ليس من اهل التكليف طيب فلا يجب عليه الصلاه لقول النبي صلى الله في الحديث السابق والصبي حتى يحتلم او حتى يبلغ لكن اذا كان الصبي لا يجب عليه الصلاه لكن يجب على وليه ان يأمره بالصلاه لاعتاد عليه لان الله عز وجل قال ايها الذين امنوا قوا انفسكم واليكم نعلمهم وهدبوهم فيجب على الوالد ان يعلم ولده والقوم النبي صلى الله عليه وسلم امر اولادكم الصلاه في السبع واظلموا عليها لعشره هو ان كانت لا تجب عليه لكن تجب على والده التربيه الحسنه بعد ذلك يذكر اول شرط من شروط طبعاً قال بشرط الله والإسلام شرط الثاني العحل شرط الثاني في التنهيز قال وكذا الطهارة مع القدرة الطهارة مع القدرة وكذا كان نقل ذلك في الوضوط أن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر الله صلاة بغير تدور ولا صدق من الولود فالوضوط شرط في صحة الصلاة لو صلى بغير الوضوط ثم طيب قل بعد الصلاة اللي هو على الوضوء يُعيد, يعيد الصلاة يعيد الصلاة لأن الصلاة غير مخبوط طيب دي الشرط اللي الرابعي دي الشرط الرابعي الشرط الخامس قال دخول الوقت دخول اللي الوقت دي قول يتعال أقم لدلوك الشمس آآ آآ المقصود هنا دلوك الشمس لوقت الظهر والعصر لهم ما الشمس فزواجه عن كابل السماء ثم مالونه إلى الغروب الى غسق الليل الى غسق الليل يقصد صلاه المغرب والايه عند دخول الليل وقران الفجر اللي هي صلاه صلاه الايه الفجر وقران الفجر لو قرئ في البيوت الذي يقرا في صلاه الفجر ليس التواشيح او ليس قران الفجر يقول عنه بعض الناس اللي هو قبل الايه اللي هو قبل الصلاه وبعد الاذان او قبل الاذان طيب دخول الوقت طبعا تفاصيل كثيره في مسائل دخول الوقت في مسألة تحديد الوقت ووقت الظهر بمسألة ظل وبرح ما راح ذلك لكن يعني هذه المسألة لا مفصف بها كثيرا لأن الآية التي نحن فيها عوضاً أضاعاً ذلك بالساعات يعني نادراً لما تلاقي واحد هيجي بيوع ليس وقت الشمس وقت الغروب وبعد كده مسألة أن يكون ظل الشيء كمثله ثم كمثليه ثم وقت الظهر الكلام ده لا ليس في بلاديه فايسر ان احنا بناتي التي يكثر فيها السؤال طبعا ما يكثر فيها السؤال بما يضرب وقت الصلاه وما فيها العلم بهذه المسائل واضح طبعا اوقات الصلاه معروفه ومعروفه في التقويم طيب بما يضرب بما يضرب وقت الصلاه يعني ايه يضرب وقت الصلاه يعني اخيرا مثلا المراه بتسال واحده مثلا كان عليها الحيض فانقطع عنها الدم وطهرت قبل المغرب قبل ما مثلا بايه 5 دقائق ب دقائق فبتسال بتقول الوقت انا يجب علي صلاه العصر ولا لا يجب هي قبل الايه المغرب في وقت العصر ولا خرج وقت العصر في وقت في وقت, في وقت العصر طيب يقول بقى الوقتي انا بعد ما يعني اختسلت من الحيط المغرب الاذ فهل دلوقتي قبل ما اصلي المغرب اصلي العصر ولا ما اصليش دي سؤال سؤال ثاني نفس السؤال برضه بيتاكل هي نفس المره بتسأل تقول ان هي بالليل قبل الفجر قامت فوجدت نشاط الطهر قبل الفجر بحوالي ساعه و10 دقائق او نص ساعه فالجسد برضه تعبان ما فتسنت الفجر فبتسأل اصلي العشاء ولا ما اصليش هي المسائل اللي يكثر السؤال امرأة جاءها الحيض بعد أذان الظهر الظهر أزل وهي مثلا أنها تطبخ أو نحو ذلك وبعد نصف ساعة أذان الظهر ولا بعد ساعة جاءها الحيض فبتسأل لما أطهر بعد كده صلاة الظهر دي توجب عليها ولا مش وجب عليها وقبلها وهكذا دي, دي أسئلة تقصل كثير ونسي تسير عليها دي. الجواب لكل هذه الأسئلة أن من أدرك من وقت الصلاة بمقدار ركعة وجبت عليه الصلاة أو قد أدرك الصلاة ومهن كلام يعني لو إن واحد ما صلاة أسلم قبل المد بساعة أو بروس ساعة أسلم يجب عليه صلاة العصر لا يجب يجب عليه صلاة العصر أول حاجة يقوله صلية ونعلم هذا صلاة صلاة العصر لأنه أسلم في وقت, الإيه؟ الصلاة،, في وقت الصلاة طيب من اتضار الوقت دي قالت من اتضار ركع قالت من اتضار ركع طيب إيه الدليل على ذلك طبعا قال من أضرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أضرك الصلاة وقته وذلك لما ثمت في حكث عن أبي رجل رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أضرك ركعة من الصلاة فقد أضرك الصلاة متفق عليه ويوفى من الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة كاملة لا يكون مدركاً بالصلاة وفائدة العلم لدي المسألة أنه إذا طغرت الحر أو عقل المجنون أو أفرق المغمى عليه أو احتنم الصليل أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة بركعة فإنه يجب عليك صلاة هذا الأرض واضح؟ وحتى في وراء الحديث الخاص في العصر من أدرك ركعة من العصر قبل وروب الشمس فقد أدرك الصلاة فقد أدرك ليه؟ الصلاة والفايدة والمساء طبعاً إدراك صلاة الجماعة يدرك بتكبيرة الإحرار يدرك بتكبيرة ليه؟ الإحرار يبقى فيه فرق بينه إدراك الوقت وإدراك ليه؟ وإدراك الجماعة لأن الأخطاء اللي نازم تعملها يجي في التشار الأخير فالإمام جالس في التشار الأخير يروه وعمل إيه؟ افضل واقف باستنيه لغايه ما الليون يسلم يقوم عامل جماعه تاني صح ولا خطا خطا بلا شك خطا لانه اولا خالف السنه السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم ونام ساجد فليسجد ولا يعتد بها يعني ما تحسبش ايه ما تحسبش ركوعه طالما ما الركوع فقد ادرك الركوع يبقى اول شيء عامله هذا ان هو اخطا في ان سنة النجاة الإمام ساهد تشغل الإمام راكع تركع إذا كان راكع يتعتد بالراكع إذا كان أمن الرقوع لا يعتد بالراكع جيت ووضح التشاهد تجلس معه التشاهد واضح واضح الكلام يبقى هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني وفوت على نفسه صلاة الجماعة أو فضل الجماعة الأول لأن حتى الجماعة الثانية على قول من قال به بصحةها فإن ثوابها بلا شك ليس كثواب الجماعه الايه ليس بس كثواب الجماعه يبقى فرق عن هذا اخ ايه اللي عندك وقال في الملاغه لك ويمضي الوقت بتدبيره في الاخره قلنا الصحيح أن الوقت يدرك بايه رجعته لحديث عائشة مرفوعاً من أدرك من العصر سالح قبل أن تضر الشمس أو من الصرح قبل أن تطوع فقد أدركها روها أحمد مصر من السيد وكلمات والسيد ده هنا الراكعة السيد ايه؟ الراكعة بس ده تعبير بالجزء عن الكل تعبير بالجزء عن الان؟ عن الكل قاله المنطق والسيد جزء من الصالح فدد على إدراكها بإدراك جزء منه وهذا قول الشافعي وعن أحمد القول اللي اخطرناه وعن احمد لا تدرك الا ركعه بس ترك الايه بركعه وهذا هو الصحيح ففي الحديث المتفق عليه من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يبقى لما تجمع بين الروايتين روايه متفق عليه وروايه مسلم يبقى روايه مسلم اللي فيها سجدة تدل على ايه ان كلمه سجدة هنا بمعنى ايه ركعه مش بمعنى سجدة اللي هي السجدة الواحده لا بمعنى رجع عيد دليل ان الركعه اللي هو الثاني عندك والنظر هي رجعه طيب قال ويحرم تاخير الصلاه عن وقت الجواب لأن الله عز وجل قال إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد توعد الله عز وجل من يؤخرون الصلاه وقتها فويجل للمصلي اهو اسمهم مصليين الذين هم عن صلاتهم سهل. يعني يؤخرون الصلاه وقتها فلا يجوز ابدا لمسلم ان يترك عن ايه عن وقتها وعندك حديث المذكره رقم 5 اهوت هل يجوز ان الصلاه حتى يخرج وقتها أو, او حتى يعني مش يخرج وقتها كمان لا ده شوف في المنار ايه بيقول ويفرم تاخير الصلاه عن وقت الجواز لان في صلاه فيها وقت جواز ووقت اضطر يعني بيقول لك صلاه العصر عند الصرار الشمس دي وقت مش وقت جواز بقى وقت اضطرار ولذلك نشوف الحديث عندك وفي المذكر رقم خمسة عن أنس قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قومين الشيطان قام فنقرها أربعا لا يفكر الله فيها إلا قليل نفس الأخر صلاة العصر تلوح مثلا قاعد بتتفرج على ماتش او بتتفرج على اخبار او بتتفرج على فيلم مشغول في في شغلي او بيروح مثلا ينام ساعه الاذن ساعه العصر الاذن بص ينام ينام عن صار اقول لك المصحى الساعه 5 ولا 5 ونص ابقى اصلي العصر قبل ما دي صلاتني صلاه المنافق صلاه المنافق بالعكس بالله لا الاول بك حتى لو شاد تروح المسجد انت ليه الشغل تعبان ومنهج ومرهق ومش قادر تروح المسجد الاول بك انت في باي لكن لا تؤخر الصلاه يعني لا تؤخر الصلاه لان ترك الجماعه اهون من ايه من تاخير الصلاه عن وقتها ترك الجماعه لان الجماعه مختلف نقول بالوجوب لكن امر مختلف فين؟ لكن تاخير الصلاه عن وقتها مفيش خلاف ده ليس خلاف فالشاهد من الكلام ان الناس اللي بتاخر صلاه العصر الى استقرار الشمس يجي الساعة كمسة ونصف يجي الساعة سفة الله رجع قبل المغرب ينصف ساعة أو ساعة الله رجع رح يصلي نقول لك دي صلاة المنافقة العزو الله يبقر الشخص حتى تكادر أن تغرب يقوم ينطرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا أو عدم صفات المنافقين كما قال تعالوا إذا قاموا للصلاة فقاموا كسانا يرغون الناس ولا يذكرون الله إلا, إلا قليلا قال ويجوز تأخير فعل... ف... فعلها في الوقت مع العزم عليه يعني ممكن أن تتأخر بس قبل خروج وقتها إذا كانت بنية في الجامع يبقى في التربية فعندها إيه؟ بنية الجامع بين الصلاة واحد عايز يجمع الطور مع العصر واحد عايز يجمع المغرب مع العشاء يجوز أم الله يجوز ها؟ يجوز لا بس شوف بقول في ايه ها في الوقت الشتراجي عن الوقت لا يكون في الوقت بس نيه ايه بنيه الجمع ازاي ما ينفعش واحد جاي ويقول لك انا اخرت المغرب مناد بروح البيت طب انت اخرته ليه ما عرفتش في الطريق نقول له لا هذا انت اسف اذا لكن لو نويت الجمع دي سنه انت تنوي تأخير المغرب لكي تصليه مع الايه؟ مع العشاء او تنوي تأخير الظهر لكي تصليه مع الايه؟ على العصر زي اللي بيه زي المرأة المستحرة اللي احنا نتكلم عنها لكذا الباب كان زي المريض المريض تعبان مش قادر يصلي الصرف وقتها تبيك ساتھ الدور وعنده مشقف مشقف, الطهار، مشقف, مشقف في الطهاره مشطقه كل الحمام مشطقه في الاستنجاء فيقول لك لا عشان اصل الصلاتين مع بعض يبقى دخله واحده يبقى وضوء واحد فلا هذا شيء او غير جائز جائز ما ليش له انت اس ان انك لا بنقول في حاجه اسمها في السنه اسمها ايه نيه الجمع بين الصلاه قالوا والصلاه في اول الوقت افضل وتحصل الفضيلة بابتهاها بأول وقت الصلاة في أول الوقت من شك أفضل إذا عندك الحديث في رقم 6 أول في المذكرة يستحب الصلاة في أول وقتها بأنب على حديث حديث من سعود قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم أيه العمل يا الله قال الصلاة على وقته قال ثم أيه قال بروا الواردين قال ثم أيه قال الجهاد في سنورها طبعا تلاقي حانا الحديث ده بوعتن أيه العمل أفضل عند الله؟ قال أجهاتي سبيل الله وما يرضى يقول لك الإيمان بالله وقد قالت ليه أجومة مختلفة العنوان قال للأجومة المختلفة تختلف على حسب حال السائل على حسب إيه؟ حال السائل يعني واحد جاي كده وما شاء الله وجسمه وعبراته بتاعه يقدر يقاتل في سبيل الله ف... فيقول له أجهاتي في سبيل الله لأن دي حاله ينطبق عليه هذا الأمر. واخر كلام فاختلاف الاجابه على حسن حل الايه؟ صح حل السؤال من إجابة الحكيم كما يقال السؤال حكمه واجابه بحكم يعني ابن مسعود لما ثم أي ثم أي ثم اي دي دليل على على الحكمه في السؤال وعلى الحرص على العلم شوفوا في السؤال وحرص على يعني لو ما قولوا لا تجاهد في سبيل الله طب أني ضعيف مضاش تجاهد في سبيل الله عايز بديل عايز سبيل خير تاني ولذلك يعني كما أقول العلماء اضرل بكل باب بسهل بكل باب بكلك سهل لكن قد يفتح لك في باب دون باب يعني مثلا ابن مسعود نفس مسعود ربضا كان لا يكثر من نسان كان لا يكثر من نسان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لي بقى المسؤول في قال اني احب القران وان الصيام يضعفني فكان لما يصوم يتعب فلمايته مش هيقدر يقرا قران كتير فكان لا يصوم اسلام ده لكثير لكن هل كان لا يصوم الكليه لا يبقى ليك ساهل في صيام النفس ولذلك نقول كلنا رخي كل واحد فينا كما قسم الله الارزاق قسم المواهب تلاقي واحد فينا مثلا هو يطبع سبقات يوارس اكياس رسل وشك ايد المسلمين واحد تاني تحس ان هو يحب العلم واحد تاني تحس ان هو يحب القرآن واحد رابع يحب الدعوة والخطابة واحد خامس يحب يلزأ اعلانات عن حيطة واحد سابس سبحان الله فكل واحد له باب يفتح فيه عليك فالقلوب ان تخدم الاسلام في اي باب ان كنت لكن لا تهم البابا من الاول الامام رحمه رحمه الله قال ما بلغني أو ما كتبت بيدي حديثاً إلا عملت به ولو مره شفت الكلام ولو إيه؟ مره بلغت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح اعمل بها ولو مره فيه؟ في حياتك شف ولو مره في حياتك لأن عشان تجمع كل الأجواب لم تستقيم استقيم ولم تقصم مش حاجة فيه لا يقدر يبلغ كمان الاستقامة واضح الكلام؟ فالشاهد ثم أيل ثم أيل هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم عليه على عمل إدخل طيب قال والصلاة في أول الوقت أفضلوا سأقعد الحديث عندكم هنا منها مثلا الحديث كان يصل الزهرة بالهاجرة بعد الشداد الحر يعني وأحيانا كان يؤخذ صلاة الضب قال أجريده بالزر يبا يكون في شيء تحارب في مشاكة عن الناس لكن الأصل كان يبكر بالإيه بالصلاة وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فإنهم من فتاتوا صرفوا العصر حابطوا عمله يعني خد أقامت العصر لبدا بالذات في اليوم اللي فيه غاية لأن ممكن ما فيه الشمس الناس تأخروا العصر شوية بصوا ليلبهر البد واضح الكلام فالسنة تبكر بالإيه بأقامت الصرف يومنا بكذا أن السنة بين الأذان والإقامة ان يترك المؤذن بقدر ان يفرغ الاخر من اكله والمعتصم مقضى حاجته والمترقع والمصلي من ايه من صلاه ركعتين واضح لكن حته تقدير الوقت بربع ساعه والعشاء ب10 دقائق والفجر بنص ساعه في بعض الناس بيعملوه ساعه وربع كمان يعني واخد بالك عشان تستصحى برهقتك لا كل الكلام ده ليس من السنه السنه انت فقط تبكر من ايه تبكر بالصلاه وقال كنا نصل البابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيقاف الصيف وأحدنا وإنه لو يمسل مواقع نبله لدريب على أنه لسه إيه ما دخلوش في, إيه في الظلام الذي لا يسأل لأنه طبعاً ما كانش في كشفات ولا فيه ممض ولا كلام اللي في الشارع ده فطبعاً كباحد معنا أن يطلع ويشوف الحاجة اللي في ايده والكلام ده يبقى دالب عنا الليل لم يدخل بعد يسللنا التركين بصلاة النبل وكان نصل الصلح بغرس وخبرك وقرب بن عبد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون طبعا يغلسون يعني يبقى في لسه ظلام بس لسه حد عيل في اللي جنبه طبعا ما فيش برضه زينو بتاعه مصابيح لكن في حديث ثاني وده اللي اخذ منه احناف اسفوا بالفجر فانه اعظم من الاجر بقى بياخذ من الحديث بتاع الاثاره ويفضل قاعد ما اخر صلاه الفجر او ازالها يتفوت في الساعه 1:15 ولا الساعه 2:00 ويطول كمان صلاه الفجر يبقى طالما الناس شافوا الضاع نقول له لا دي اخر الوقت لكن السنة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء ايه ها التغليص التغليص ان ان البكر والصلاه زي قلت لك حوالي 2:00 في الاقام 2:00 في الاقام في او ربع ساعه او او نص ساعه خالص ده على حسب يعني حال المسجد حال المسجد لكن إنه أخير تأكير شديد لا هذا لا يعني المهم الشيء من الكلام إن التأكير بالصلاة والسنة الصلاة في أول إيه؟ في أول وقت عند الحديث مسيح حديث المكذوب الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر والآخر عفو الله هذا حديث المكذوب لا صحيح وفي حديث آخر أيضا موضوع وصف الوقت رحمة الله هذا حديث أيضا لا يسحيح خلص الكلام لأنه يستحب التفكير بالصلاة والصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى جئنا برضو فسألة الوقت وهي مسألة إذا فتتك صلاة إذا فتتك صلاة فما لا يتكلم هنا هو بوجه ويجب قضاء الصلاة الفائثة مرتبة فورا ويجب قضاء الصلاة الفائثة مرتبة فورا يبقى أول شيء يستفيده من كلام الشيخ من كان المصنف يجب إن قضاء الفائثة واجب فرط لابد نقضي الصلاة لأنه في فائثة وهذا رأي جماهير الرلماء لئيما الأربع على وجوب القضاء طيب مرتبة يعني مرتبة يعني لو فاتك عدة صلاة واحد يرسل راحت عليه النوم جاي من صفر باني ومين ملانش وأبناء من من من الساعة تالفاجر ام شديد نوم لغاية المدنة تاني يوم المدنة يبقى فاته صلاة الفاجر والزور والعصر بقى ما ممكن كامل المدنة لما يقض ايه يقضي الصلاة يقضي بالدنة نقول له اول حدا فاتتك ايه الصبح الفاجر صل الفاجر صل ركعتين بعد كان الزور بعد كان العصب كان ايه ايه المدنة طيب شو بقول لك ايه ما يبقى مرتبة فوراً ليه بقى؟ في خطأ الناس بتعمله لما وعد يفكر صلاة ينام مثلاً يروح عليه نومة ويضيع صلاة الظهر واخد بانك فالناس تقول لأ انت خليك بقى غير بكرة وتصلي الظهر مع الظهر صحباً خطأ؟, خطأ؟ ناس دين كده يقول لأ تخلي الظهر مع الظهر بتاع بكرة تخلي الصلاة مع الصلاة بتاع البكرة هذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نام عن صلاة الأولى سيانا فليصدها حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك ما يشيء أخرى معتال دكرة قال فليصدها إيه؟ حين يذكرها يعني واحد بالليل بعد صلاة العشر وتذكر أنه صلى الظهر بذور وضوط يعمل إيه صلى الظهر أي صلى الظهر بالليل أصلى بالليل أي صلى بالليل ليله طلاق للصلاه مش شرط الترتيب فين هنا بقى يسقط الترتيب وهنقول دلوقتي متى يسقط الترتيب خد من الكلام ان يجب عليه ان يصل الصلاه هنا فين طب الدليل على هذا عندك صفعه عده ادله اهوت لما نضيف لما اخلص او حتى عند سؤال في نفس الحالة والأي شيء؟ طيب إذا نم عن صلاة ونسيها أقول يقضيها على الفور يبقى لما أقول لك يجب قضاء الصلاة على الفور مرتبه. هتقول لي إيه الدليل؟ الدليل عندك هو أن نسي صلاة ونم عنها فكفارتها أنه الصلاة إذا ذكرها طب إذا فتاة أكثر من صلاة يقضيها مرتبة كما ذكرنا في الحديث. والدليل على تأتيب القضاء صاد حديث ضعيف وحديث صحيح الحديث الضعيف عندك وقت هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله دي الله المفاتو في عم الأحزاب في غزبة الأحزاب وغزبة خمضة صلوا إلى من الفررق قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قال يا رسول الله ما صليت أ solutions العصر يبقى صلى المغرب ولسى ما؟ العصر صلى المغرب ولسى العصر فانادى المؤذن فاقام الصلاه قلنا باب الاذان الاقامه انه يستحب ها الاذان والاقامه للايه للصلاه المقضيه للصلاه في اذ فاذا لم تؤذن فيستحب الايه الاقامه يستحب فصلى العصر رجع صلى الصلاه اللي ثم بيقول لك ايه ثم المغرب وده حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف حته عاد المغرب تندمج في العصر لان حته دي ايه ده هذا جزء. لكن في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين انه فاته اربع صلوات دي صيغه السالب لما فاتوا اربع صلوات كان منهم صلاه العصر لما قد شغلون عن صلاه العصري ملى الله بطونهم ومطورهم ايه نام بلد في الصحيح بقى في صحيح البخاري اهو فاته اربع صلوات فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا وَقَدْ قَالَ كما كَمَ غَيْتُونِي أَصَلِّي يبقى دي دليل الترتيب، دليل الترتيب لما فاتتوا الصلاة في غزمة إيه؟ الخندة، صلاها مرتبة ماذا شعب؟ إيه؟ فان يارض أصلاة؟ مماردنا عندك في المنارة؟ فالفاتيه غمّا صلاة عندك السبيل ويجد قضاء الصلاة فيها مرتبة يبقى ذكر الحديث ضيئة وحديث صحيح ليه بقى ذكرنا الحديث الضعيف ده؟ لأن في بعض الناس يقول للبعض الناس ليه؟ لما يجي مثلاً المسألة بقى لأخونا الشعاب المسألة فيه أنه هو دخل في وقت صلاة القرققية يعني واحد ما صلاش المغرب ودخل وهم يصرون العشاء عباس كده وما صلاش المغرب نام بعد العص ويرح عليه صلاة المغرب فصحها على أذان العشاء فعمل ما توضى وراح المسجد وطال اصول قبل ما قبل ما يروح المسجد ويعمل اي حاجه اول حاجه يعملها يصلي المغرب لكن لما راح المسجد فالاول بيصلي العشاء فايه للايه في خلاف بين العلماء بعض العلماء قال لك يدخل معاهم بنيه العشاء بنيه الايه العشاء يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ويسقط الترتيب هنا لصلاه الجماعه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فرصد الا الا المكتوب طفي الترتيب قال لك الترتيب يسقط طول ترتيب ايه كما يسقط الترتيب بالنسيان الترتيب يسقط بالنسيان كما فعل النبي صلى الله يسقط بالنسيان عفوا يمد عن الخطا والنسيان قال لك خوف ترك الجماعه يسقط برده ليه الترتيب ففعلا بقى يقول لك ايه طلب صلى العشاء هيرجع يصلي المبلد ويرجع يعجل إيشة تاني طيب الدليل بتاعهم ايه؟ الحديث اللي عمد <تصفيق> اللي هو ضعيف ده انه هو صلى المبلد ورجع ليه تذكر صلاة العصر وصلى الله عمل ايه؟ <تصفيق> عادل نقول الحديث ليس دليل ليه الحديث ضعيف <تصفيق> واضح <تصفيق> الكلام ولم يأمرنا الله عز وجل بصلاة في يوم المرتين واضح الكلام يبقى الصحيح ان هو لا ي... لا يعد صلاه الايه العشاء لانه صلاها بدليل خلاص دي في قول ثاني دي الذي قلت دي راي شيخين ثاني وهو الصحيح والاكثر في راي ثاني انه يدخل معهم بنيه المغرب طب هو لو ادخل بالمغرب هما قايل لهم الثلاث والعشاء اربعه كيف يفعل فقال بعض العلم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان يدخل معهم بنيه المغرب ثم يصلي ثلاث ركعات ويفارق الإمام في الركعة الرابعة الإمام هيجيب هي ركعة يوم هو جالس يتشاهد ويسلم بليد مفارقة الإمام اللي في حديث معافة خلاص لما أطل بالناس والرجل الاحتزل اللي بيسموه بليد مفارقة الإمام طب يعني الإمام قال في يوم مسلم ويدرك الركعة الرابعة للإمام على أنها الأولى له في إيد في العشاء هذا الرأي وإن كان له وجه لكن لا ينبغي العمل به لأنه ايه فتنة فتنة فتنة ما انت عشان تعمل كده في مسجد وبعدين عندك حل تاني وحل عليها ايه اذا اقيمت الصلاة فلا الا الايه مكتوبة مكتوبة دي حديث واضح وظاهر لكن هو الشر من عثمين راعى مسألة ايه التلتيب راعى مسألة التلتيب لكن دي فيها فتنة هذي فيها فتنة انت عرف لو ان السلاطين نفس ركعت لهذا الامر يعني لو ظهروا عصر وانت دخلت مع بتوعي العصر البنية في الظهر فيه فتنة فيها؟ فيش فتنة انت اتخلص معهم صلاة الظهر صلاة العصر البنية الظهر لك وتقوم تصلي مع نفسك او مع جماعة تانية صلاة العصر مراعطة للتلتين فلو فعلتت ذلك اجزائك لا يقسم هذا انا بقول الكلام ده ليه عشان تعرف ان مسألة اولا الفاخلة واضح الكلام فيها دليل لو قولي قولي شمسيمين في دليل وده الاقرب للصواب والاقرب الى الواقع والى التطبيق في الايه في الواقع يعني في بعض الناس لما يجي في واحد يقوم فاتيب ايه يقول له خش بنيه المغرب وتصلي وتسلم طب وانت لو انت لما تسلم جنب الناس هيسيبوك يعني انت لما تسلم جنب الناس تقوم ايه تجيء رجعه وتيجي تقول لهم شفت شمسيمين هم مش عارفين طول اسم حد واخد بالك فانت عشان ما تمش بلبل واضح الكلام لكن لو واحد فعلها واضحة كلمة سألها فيها خلاف وخلافها ايه؟ الساحة ولكن لو صنضر بالضيطة نفسية عن الصلاة صحيح صحيح ما قلت لك؟ قلت لك بالصلاة صحيح؟ يعني اذا اخذت, أخذت برأي شيء مع الثامن لا بعث لانه وجهة نظر فعلا لانها مسألة ورعات الترتيب كأصل عام لكن رأي شيء من الاسلام اقرب واحسن لانه اخذ برأي ايه بخاص قال بالك عايزك ورده من المسائل المهمة لما يحصل اختلاف في رأيين عند العلماء في احاد وثق الدليل العام واحاد وثق الدليل الخاص فالاقرب ان احنا نستخدم دليل ايه الخاص بالمساله بالقسم المساله او الاقرب زي كانت ليه عليه دايما الجمهور كان في غالب الجمهور عليه الراي الثاني ده واخد بالك ان هو الدليل الظاهر او الدليل الخاص بالايه بالمساله لكن انا كما قلت ان اهم في الفقه ان انت تعرف في الفقه اولا مرونه الفقه في الدراسه ثانيا مساله الخلافات السائغه وغير الخلاف السائغ يريح ان مساله ان احنا نختلف في قضيه اختلف فيها الصحابه ما وسعهم يسعوا طالما هذا راي وراي له اعتبار ولاحظ في ناس بتسفل راي ثاني كيسه واحد خلاص هو خد من شيخه دهيت يبقى ما ما ما دونها فهو باطل غير صحيح لا ياخد. لا العلماء لما كتبوا في اداب الخلاف ذكروا اهم مساله في الخلاف ضابط الخلاف السائغ وغير ايه السال طيب نرجع الى المساله مساله الترتيب بقى متى الترتيب قال المنار ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفيه من نسي على الخطا والنسيان وبضيق الوقت ولون الاختيار فيقدم الحاضر لان فعلها اكد بدليل انه نُقتل بتركها بخلاف الفقه قاله في الكاف يعني ايه الوقت واحد فات قبل المثال مثلا واحد فتوته صلاة الظهر وصح من النوم قبل المغرب بحوالي عشرة داية يا دوبك هيصلي ويرحق صلاة من الصلاة انتبه معانا قام قبل المغرب عشرة داية هيطوضة وصلي عشان يصلي تاما ركعات عشان نقول رتب صلي الظهر البعض وصلي عصر البعض يكون المغرب قزن فاحنا عايزين نختار صلاة من الصلاطين. نختار ايه خون عبد الرحمن يقول لي اختار الضهر اختار الضهر اختار الضهر صحيح نختار الضهر العاص هتقول لي طب الترتيب نقول لك يسقط طب ليه يسقط يسقط لان الفائدة اصبحت اصلا فائدة هي صراط الضهر اصلا فات وقتها خلاص كده لكن صراط العاصر لو احنا قلنا نصل الضهر يبقى بصلح في فائتة عشان يعمل ايه فائتة جديدة طب ايه لازمت يبقى نقول له لا الأولى هنا هو وقت الحاضرة دي معنى الكلام وقت الحاضرة زي شو يقول لك ايه؟ وبيضيق الوقت لما الوقت يبيه ما ينفع شأب غير صار واحدة بس ولولي الاختيار فيقدم الحاضرة اللهم بربطان يمسان إلى العصر لأن فعلها آكت طب آكت ليه؟ لأني دي وقتنا. بدليل أنه يقتل بتلكه طيب عند إيه وراء عند الحنابلة إن, إن من طالك صلاة الموحدة المتعمدة بانلت مينه زي ما كنا زي الشيء من اللي, اللي السؤول فيها إن واحد يتعمل ضبط ساعة التتمينات به على الساعة سبعة صباح يعني مش متعمل إنه إيه صال الفاجد هو يومياً بيضبطها على الشغل على الساعة سبعة الفاجد مش فيتنام واخبار فقال يأفر بذلك ويستثار دي رأي عبد فعل لا فعلا دلوة من ثلاث دلوات عبد الحناب إن ترك صلاة وحيدة متعمداً تبرأ منه ثم كله وإن يكفر بذلك كله ستتاً لكن القول اللي عليه جماهير العلماء أنه لا يكفر بطرك صلاة واحد أنه لا يكفر بطرك صلاة إيه؟ وإن وإنما الخلاف يكفر بطرك الصلاة كلها أم لا وهل جنوداً أم تكاسل الجموع على إنه تكاسلاً لا يكفر أما جهودا يكفر قولا واحد لكن برضو أسأل التكاسلا نقول أنه يكفر كفر دون كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة والتركاف قد إيه؟ كفر لكن إيه بأى الفرق قال لك النوع يستتاب فإن تابت تاب الله عليه طيب إذا لم يتب الشيخ الأبير له كلمة جميلة هنا أقول الشيخ الأبير مع أنه مع الجمهور القائلين بعدم كفر ترك الصلاة مساله الايه الكسل مساله التكاسل واضح الكلام لكن قال تعليق مهم جدا هنا قال إذا استتيب فلن يتوب واصر على ترك الصلاه يعني ولي الامر بيقول له هتصلي ولا تقتل فادى ان يصلي فشيخ الالباني قال يقتل ردة يقتل ايه رد يبقى هنا اتساوا الاثنين مع بعض في الاخر واضح واضح الكلام والمشاضره فانا عايز انبه هنا على مساله إن مش مجرد يطلق صلاة واحدة بشيعة واضح؟ لا وبعدين حتى لو قلنا أكف طبعاً في مسألة بقى موانع التكفير وضوابة التكفير ما زال التكفير المعين أو تكفير العين دي شيء أخ فالشيء من الكلام لإن أنا أخشى أن واحد يقرأ يعني في الكافي يقول لك في فعلها أكد بذلك أنه يقتل بثركه بخلاف الفائدة واضح؟ فيغتك بتركيها أي علم قول عند الخنابلة لكن هذا القول كما قلنا الصحيح على خلاف شريف النساء اللي انت, انت بتبطيبه ان هو يصلي العصر وبعدين يخش يعني عزال المغرض هيصلي المغرض وبعدين يصلي الجرم إيه؟ لا يصلي بعض ساعتها بين الأذن والإقامة الظهر واضح الكلام؟ احنا كل كلامنا الوقت ان هو يدرك الحاضرة يدرك الوقت تعالعصر. طيب وقت العصر هو صلّى العصر والمغرب أرزم أصبحت علم الفائدة لسه لأيه؟ تصدود نقول له قبل ما تصلي المغرب صلّى لأيه؟ صلّى الصدور عشان الترتيب الترتيب يسقط لضيط الوقت بعد ذلك من شروط صحة الصلاة ستلوا العوة مع القضرة بشيء لأيصف البشرة الشرط السادس إحنا قولنا الشرط العوة كان ايه؟ كان المسلسل ثاني ثالث 80 تمييز الرابع الطهارة الطهار. الطهار. الخامس مليون. العلم طول الوقت ها السادس مليون. مليون. اللي معنى ماذا حصلتوا مع الصلاه دينها طول الصلاه بالنسبه المغرب الاستغراق في يعني السؤال يجب عليها ان تحصل العصر يجب عليها تحصل صوت العصر نعم طالما انها طهرت اما بالنسبه لايه وقت الاستغراق في في مساله الاختسال أو نحو ذلك فهي ادرقت بالقدر ركعه ليس بالقدر ركعه ان هي لمده خش في الصلاه تو الله اكبر يبقى كده دخلت وكملت ركعه المقصود أن تدرك من الوقت بمقدار الركع واضح الكلام؟ يعني الإنسان ما يظنش إنها لودة تكون دخلت في الصلب عشان نقول إنها أدركت الصلب نعم فيه. يعني يا شيخنا الطهرة هنا مقصود بها انقطاع الدم انقطاع الدم ووراة القصة البيضاء جميلة طيب لو انقطاع الدم دون ان تختسل يجوز علينا ان يتصلى يعني لا لكن كنا في اللله الحائط كما قلنا انها اذا تطهرت في فرق بين تطهرت وتطهرت الله عز وجل قال في القران ولا تقربوا حتى فاذا تطهر في حاجتين هم في يتطهر وحتى يطهر يتطهر يبقى التطهر الاختسال هذا الاختسال يمنع الجماع فقط أما الصلاة والصيام فلا يعني لقت واحدة انقطع عنها دم الحاجة وما اختسلتش قبل الثاجر يعني أنا أيما تصحر الزب والعيال انقطع عنها الدل. ولكن قعدت تنشغل بيتهيز السخون والتاع ونوت الصيام يا صحي ساموة لا مصحيش مع أنها ما اختسلتش. لكن لكنها طهرت أي من نفس كلا في الصد هي لقت طهرت من الحاجة اخرت بقى النص شويه نقول أنها طالما طهر ما امتى تاخذ شكل الطاهره اذا طهرت المرحاض اذا طهر المرحاض اما مساله كيان الزوض فانه يشترط الايه لاختسال لما المعزه جل حدده في هذا الأمر بالاختسال يعني اخر منذكر يا كيف لا لا, لا, لا أن الوقت يتفق بين إدراك الله وأنها تصدق أو ما تصدق هو الوقت الجنب نفسه الجنب من نوع من الصدق ووضع الكلام لكن يجب عليها أن يختص لكي يصدق فهي نفس الكلام هي نفس الكلام كان النفس السلام يصبح جنب المجتمع أهل ثم يختص ويصدق ويصوم فالنعزة من هناك أن مش شرط عشان تلزم بالصدق أن يقول لا تكون اختسلت والله في رسال واحدة طورت بعض الضهر لمص ساعة وما اختسلتش لساعة المغرق يعني غير ساعة العصر أقص نقول لها صلاة الضهر مش وقفة عليك عشان ما اختسلتش لساعة العصر نقول لها يجب عليك ان تبادري بالغسر وان تدريك الوقت الذي أدركته سطر العورق الشرط السادس سفر العورة، الدليل عليه من, من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقوى الله صلاة حائض إلا بخمى وكلمة حائض هنا ربها المرأة الباليرة لا أقوى الله صلاة حائض إلا بخمى وحديث سلمة بالأكوى قلت يا رسول الله أكون في الصين وأصلي في القميص الواحد كلمة في القميص الواحد يعني ليس احته سواف نعم الزين وقتنا نعمنا نعم ربنا مصع على الناس القامل فبدوشه ده فدوم خلبية ودوم داخلية لكنها مثلا ده كل الرجل بيصلي في الثوب ليس تحته ثوب اللي بيسموه الثوب الواحد فالثوب الواحد يعني ليس تحته ثوب ليس تحته ايه؟ ثوب فقال له نعم يعني صلي وظروره ولو بشو يعني زرره واشبقه زررره يعني اشبقه, اشبقه بشو طب ايه, ايه ليه بقى العلة ايه؟ العله حتى لا ينظر إلى عوره نفسه عند الركوع لما يكون واحد لابس جلابيه ورباله ومش مسكتها حاجه و فاتح صدره كده فلما يجي يسجد يقع بصره على ايه على عورته واذا كان بيصلي بشوار احد ربما يطالع على ايه على عورته فالسنه ان الواحد دايما ايه ها يزرر الايه والإسلام إذا لم يكن تحتوى شيء وحاجة ابن عبدالبر الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً وقادر على الاستقر يبقى لي دليل على وجوب سفر العورة وعلى سفر العورة شرط النشوط صحب للصفر نيجي لها المسألة أخرى وهي حد العورة حد العورة بالنسبة للرجل وحد العورة بالنسبة للمرهن فعندك السؤال رقم 12 وهو موجود عند الورد في كتاب المنار لكن اختصاراً لكلام الوقت ما حد العورة في الراجح مع الدني وهل الفاخد عورة أم لا؟ طبعاً المسألة فيها خلاف نحن نأتي بالراجح مع الدني اختلف أهم العلم في عورة الراجح وذلك بعد اتفاقين على أن السوقتين القبر والدوبر عور وهذا الإجماع أن القبر والدوبر دي عور واسمها عند الحنبلة عورة مغلظة عورة إيه؟ مغلظة وَأَنَّ الصُّرَّ وَالْرُّكْبَةَ لَيْسَتَةَ مِنَ الْعَوْرِ دي, دي, دي رأيه أكثر من العلماء لكن في بعض المعام لك أنهم من العور لكن ليست من العور بل, هو بل حد العور يعني الصُّرَّ وَالْرُكْبَةَ دول مش من العور لكن من بدايتهم أو بعدهم تبدأ إيه؟ العور إيه دول إيه؟ حدود العور طب إيه إيه بالنسبة بقى حد العور إيه بقى؟ الحديث عندك هو ما بين الصُّرَّ وَالْرُكْبَةَ عَوْرَةَ وكذا الحديث يسنع به ضعف لكن بعض الرلماء حسن هذا الحديث عندنا الحديث أول ما بين السر والرب عورة الحديث أول في شكل حسنه في الوائد في بعض الألمان طبعا ضعف الحديث طيب دي بالنسبة لحد حد العورة من الرجل ما بين السر والرب يبقى السر عورة؟ لا الرب عورة؟ لا واضح الكلام؟ طيب مسألة دائل فخزين الفخزين اختلف فيه؟ قلت ذلك عندما يسمى العورة المخففة العورة ليه؟ المخففة مخففة ليه؟ لديه مختلف واضح؟ طيب الراجح أنها عورة أن الفختين عورة الدليل إيه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على على, على معمر قال وفخذاه مكشوفاه فقال يا معمر اغتفخ زيك فان الفخز عوره وهذا مذهب الائمه الاربعه. تصفي بعض العلماء انك انه مش عوره استدلال طبعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 1 سم لكن طبعا الحديث حديث الفعل له ردود كثيره وتؤلات منها أن هذا فعل هدفه وعند التعارض قدم القول على الفعل لان الفعل تدخله الخصوصيه اما القول فلا تدخله الخصوصيه واخد بالك لما النبي صلى يقول كذا في فيه شيء خصوصي يعني كأنه كله يفعل هذا لكن لما يفعل هو شيء قد يتاعي أحد أن هذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن حديث جمسة ثانيا في بيته قد يعارضه أي تأويل أنه كان جريسا في البيته وأنه بعد ذلك سطر فخزيه لما دخل عصمان رضي الله عنهم أنهم في تأولاد كثيرة ليال لكن غط فخزيك فإن الفخز عورا كان الواضح كان واضح ثبت تاويل او ليس هناك تاويل يعكر عليه واضح ولذلك هذا هو وده راي جمهور العلماء هذا راي جمهور العلماء وان كانت كما قلت صناعه عوره مخففه يعني لا تاخذ حكم العوره المغلظه اللي هي ايه الثوبتين يبقى إذن يجب على الرجل اذا اراد ان يصلي ان يستر ما بين السره والايه ان يستر ما بين السره والركبه طبعا <تصفيق> أنا عايش بس نكمل المسألة ونفتح من السؤال أنا عايش بس عشان ننجز وبعد ذلك هفتح السؤال لو عنا سؤال تسجل عشان ما تنساوش وهفتح من السؤال نرشوش طب حد العورة في المرأة با المرأة قال في المنار ويحرة البارغة في كلها عورة في الصلاة إلا الوجه أو إلا وجهها لما تقدم ولحديث المرأة عورة روة الماء عورة إلا خرجت استشرافها الشيطان طبعا عندنا دوت لا يقبل نصر فتح الا بخبث في بقى مسائل قلنا تتعلق يبقى بالنسبه للمراه كلها عوره الا الوجه طبعا في راي اخر الا الوجه والا الكفين وهذا راي الجمهور راي الجمهور ان الوجه والكفين في الصلاه بالنسبه للمراه لا باس بكشفه واضح طبعا اذا كانت في بين النساء أم إذا كانت في المحطة للرجال فإنها كلها عورة على الراجح أيضاً من كانت مسألة برضه فيها خلافة عن مسألة النقاط وتقطة الوجه فمختلف فيها بين الوجوب والاستخبار الذي ندين الله به هو أنه واجب أن تقطة الوجه واجب في مسألة بها مسألة أن الراجل اللي بتصلي وكيدفه مكشوف أو أن المرأة اللي بتصلي ويجليها مكشوف طبعاً لو مرأة صلت بأيديها إلا كفنها ووجهها مكشوف لا بأس رأس؟ لكن بقى إن رجل يصلوا كتفه مكشوف فبقى حكمه ذلك طبعاً هنا عندك في الكتاب قال لك هوك وشرط في فرض الرجل البالغ سكر أحد عاتقين بشيء من اللباس هنا جعل إن تقطيك الكتفين واجه ولا نواف ماذا بحال لكن رأي جماهير العلماء ان تغطيه الكتفين مستحب تغطيه الكتفين ايه مستحب طب الدليل ايه لا يصلوا الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه من شق متفق عليه طيب الحديث هذا الحديث قال لا يصلوا الرجل في ثوب واحد قلنا ثوب واحد يعني ليس تحته شيء طب هو دلوقتي لو لابس ثوب وكاشف نصفه والاعلى خلاص كده وليس على أعطق شيء أليس هذا ما دعاه لكشف العون تسهيل لكشف العون ولذلك نقول أن هذا الحديث ورد في زمن كانت فيه قلة في اثياء والمقصود هنا حديث في شيء خاص وهو صلاة الرجل في الثوج الواحد ليس على أعطق شيء لكن الواحد لابس وسافر أسفل البدن وهو يصلي وظاهر البدن ليس متعلقا بأسفل يعني ولا بالاستواء وكشف كتفه من فوق نقول ان هذا فيه كراهه لكن لا تبطل صلاه فتبطل يعني الواحد صلى في البيت بفانله ده فانله اللي يسموها فانله الحملات او واحد محرم ساعات ناس بتغلط وتلاقيه واقف يصلي الصلاه وهو ايه عن كتفه الايه اليمين ودي ما بتحصلش الا في الطواف بس ليس في الصلاه يشور الواحد لما ينتهي من الطواف يطلق للضلاع يعني يسلل كتفه الأيام لكن في ناس عندها جاهل فبيفضل يصلي وكتف الأيام المعين مكشور فهذا صلاته فيها كراها وليس باطفة وعندك المسألة هي في السؤال رقم 14 بس سمحني أن الرقم طلع فوق في صف الكمبيوتر فهو رقم 14 صلاة رجل عالي الكتفين قال وجنبول العلماء على أنها مجزئة مع الكراها وقال الإنم أحمد في رؤية العلم وفريئة أنها غير جائزة وغير مجزئة وعلم في رؤية الأخرى أنها مجزئة غير جائزة ما خد بالك؟ لكن الخلاصة أنها, أنها جائزة وأنها مجزئة ولكن مع مع مع طب مسألة بها صلاة المرأة وهي مكشوفة القدم لا ده, ده الشبزك لا بصنفه في التابع <تصفيق> منتدى في مصد آخر نار صلاة <تصفيق> المرأة مكشوفة القدمين قلنا مكشوفة اليدين الكفين والوجه لا بأس منها لكن القدمين قال اختلف أهل العلم في صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين فذهبت جمهور من الملكية والشترياء والحاملة إلى عدم توازي كشف القدمين وستدلوا بحيط طبعا المكشوفة القدمين هنا ظاهر القدمين فالذي بدأت فرق من ظاهر القدمين وبطن إليه القدمين. البطن كت... القدمين من تحت. يعني لوحدة سجدة. والبطن رجلها من تحت ظاهر. لا إتواسة بذلك. لكن ظهور القدم بقى ذجل من فوق هو دي للي في الكلام. لكن بطن القدم نفيش في مشكلة. وزجدة واحدة نمسة إزدار الصدق وهي بتسجد. بطن رجلها من وراه من تحت. سجدة رجل بطن رجلها من فوق. هي بصباخ صغير صحيح! لا إتواسة بتذلك. لكن رجلها من فوق بقى. طب استدل الجمهور بايه استدل الحديث ام سلم ان اتصل في ذيل والاخمار ليس عليها ازار قال إذا كانت الدر سهبا ادري زي الاسدال كده ازدار الصالح اذا كانت الدر سهبا يغطي ظهور قدميه هذا الحديث راوي لاؤدي استدل فيه ضعف وذهب ابن حنف الى أنه لا يجب عليها ستر القدمين واختاره شيخ الاسلام وصهره المرداوي من ايه الحنابليه مرضه من الحنابليه دي كتاب من كتب الحنابلله اظن اسمه الانصار من كتب الحنابليه ولكن الضهر بفرجه من خاف ان تغطي الظهر القدم اما باطن القدم فان كشف لا يط لا يط لا يط على الراجل حتى عند القايل بوجوب السجود الساتر يعني شوف حتى الجمهور القائل بوجوب تغطيه ظاهر القدم وقال لك القدم لا تطل بكشف ايه الصلاة عند عمدا أو صلاة تبعي واضح الكلام؟ تخرج من الإشكال؟ لا يجب عليه أولا أن يتلب الشراب يعني هالي المرأة اللي تيجي تصلي يجب تلبس شراب؟ لا بشوان يتلبس شراب لكن لو نفسها جالبيت طويلة أو نفس يبزي ولا يبزي؟ يبزي. يبزي. او إصدار صلاة يجزئ أو ما يجزئ؟ إذا كانت دلعو سادقا أنه أبطت قوة قائمة؟ نزل لو هي بتصلي وبتنزل الإزدال على رجلها بحيث يعني دايس على الإزدال يعني ممكن الإزدال هيئة متحطة تحت رجلها بحيث رجلها من فوق متتكشفش لكن لما تيجي تسجد باطل رجلها من تحت بيتكشف مبيش إشكال صرافة صحيحة اللي أعزها الصلوة أن المرأة لا يجب عليها تلبس الشرارة لكن إذا كان الإزدال واسع وطويل فلا يجب عليها لكن الجنبات يتربطه وصياره وتصلي الجنبات ببطء وصياره و او قممها مثلا مش واصل الى الكف لا في الحاله اللي قلنا لا تلبس تلبسي اشار او تلبسي خمار وبرضه لابد تلبس انك تلبسي رجلك او تغطي رجلك بفوطه او بحوزه خروجها من الفوطه راي ايه لابسه الشراب وخرجت الله ذلك اذا صلت وان ذلك على راي الجمهور بهذا الحديث صلاتها باطله صلاتها لان انكشفت العوره لكن ل... وخلي بالك برضه في الغالب غالب من يكشف مظاهر القدم يظهر جزء من الصابع ده لان الاشد وهي بتسجد هي هي كشف ظاهر القدم مش معقول ان هي وهي بقى مش هيكشفش حاجه اكتر لا هتبص لاقي في جزء من الصابع جزء من الصابع ده يبقى بلا خلاف واضح جزء من الصابع خلاف في الصلاه طيب حكم صلاه الرجل في البطانه كذلك المره في البطان اما صلاه الرجل في البطان المرشوح للنطال البطانه الضيق المطال اللي هو بيجسد لعب. لانه اللي اشوف هنا من الشروط هو لك ايه? لا يصد في البشرة. وكلمة لايصد البشرة ايه وصفها في اللون. واضح? وصفها في لون يعني باين ان البشرة سودة او البشرة بيضة. لكن افرض واحد نبس جلبية بيضة. خلي بانهم من حيث ادي نبس جلبية بيضة. وتحت الجلبية البيضة نبس شرط. والشرط يظهر اخره من تحت القميص الاميض. هل في الصناشة? ليس هذا شيء، وإن كان هذا يخالف المروع عند السيل بيت الشام يعني ده الإنسان هو يعني لا يجعل للناس فيه مقارس أخذ بالك اللي يزد يكون الجلبية خفيفة لكن المقصود بالثوب الشفاف إيه؟ الثوب الذي يظهر صفاء البشرة، علوم البشر يعني زي الحاجة النيلوم كده، شفت الحاجة النيلوم بيتبين، هذا المقصود مش مقصود أنها مبينة لتحت الجلبية، لم هو أي حاجة لو حتى ممكن رأي جمس الجلبية خب أي اللي تحتها يبين الحز الشي اللي تحتها. فانا عايز برضو بانك هتا ديدي كلمة يصف البشرة يصف يعني ايه? او يصف البشرة يعني ايه? يعني يبين اللون الطبيعي. اللون, اللون اللي ايه? الطبيعي التاعي. الحكم اه اه اصلاف المطار نشطي بقى دي اصلاف المطار ما نجح فيه ستر العوره فصلاتها فيها درجه لذا قد تصل الى التحن. وحتى وينها اذاقت فهو عمل صحيح اصلا كله غير مقبول لعدم مراعاه تطور